الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع نظم المقرئ أبي الحسن علي بن محمد بن بري رحمه الله الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا حمدا يدوم بدوام الأبد ثم صلاته على محمد أكرام من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام جاء بقسم الوحي والنبوء لخير خير أمة من البرية صلّى عليه ربنا وسلّم وآله وصحبه تكروما وبعد فلم أن علم القوّة الأجمل ما بلي تحل الإنسان وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكرة له وفهمه وجاء في الحديث أن الماه في علمه مع الكرام البارره وجاء عن نبينا الأوواه حمالة القرآن اهل الله لانه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع وقد أثت في فضله آثار ليس بحملها أسفار فلنكت منها بما ذكرنا والنصر في القول لما قصدنا من نظم قراء الإمام القاشع أبي رواي من نافع الجناف كان مقرئ إمام الحرم الثبد في ما قدر والمقدم وللذي ورد فيه أن نهدون المقاره سواه فجئت منه بالذي يطارد ثم فرشت بعد ما ينفارد في راجز مقرب مشكور لأنه أحظى من المنثور يكون للمبتادئين تبصره وللشيوخ المقرئين تذكره سميته بالدور للوامع في أصل قرا الامام نافع نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي على الذي روى ابو سعيد عثمان ورش عالم التجويد رئيس اهل مصر في الدرايه والضبط والاتقان في الضوايا والعالم الصدر المعلم عيسى بنو مين وهو قالون الأصم أدبات من قراء بالمدينة وزان بالتقوى فزان دينة بينت ما جاء من اختلافي بينهما عنه أو اختلاف وربما أطلقت في الأحكام ما اتافق فيه عن الإمام سلكت في طريق تاني إذ كان ذا حفظ وذا إطاني حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدنا المقر أب الربيع المقرئ المحقق الفصيح دسان المقدم الصحيح أورد ما أمكان من الحجج مما يقام في طلابه حجاج وما عذا بالتقصير لكل ثبت فاضل نحرير وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة القول في التعود المختار وحكمه في الجهر والاسرار وقد أتت في لفظ أخبار وغير ما في النحل لا يختار والجهر ذا عندنا في المذهب به والإقفاء والمسيبين القول في استعمال لفظ البسمله والسكت والمختار عند قالوا بين السورتين بسملا ووقف الوجهان عنه نقول واسكت يسيرا تحظى بالصواب او له مبين الاعراب وبعضهم بسمالا عن ضروره في المشهور للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات والسكس اولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة وذكرها في أول الفواتح والحم لله لأمر واضح واختارها بعض أولي الأذاء لفضلها في أول الأجزاء ولا تقف فيها إذا وصلتها بسورة الأولى التي قسمتها القول في الخلاف في ميم الجمع مقرب المعنى مهذب البديع وصل ورسل ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل في القطع وكلها سكانها قالون ما لم يكن من بعدها سكون واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل وكلهم يقيف بالاسكان وفي الإشارة لهم قولان وتكونان اهمان في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس القول في هائي ضمير الواحد في قصر ومد زائد واعلم بأن صيلة الضمير بالواو أو بالياء للتكفير فالهاء ان توسقت حراكتي فنافع يصيلها بالصيلتين وهاء هذه كهاء المؤمن فوصلها قرلا محرك حري وقصب لقالنا يؤذه مع ونؤته من هدف لا ثجو مع نوله ونصله يتاقه وأرضه الحرفين مع فألقه رعاية لأصله في أصلها قبل دكون جاد من بفعلها وصل بطه له من يأتيه على خلاف فيه عن رواته ونافع بقصر يضه قضى لفيق للضم وللذي مضى ولم يكن يراه فيها يره مع ضمها وجزمه إذ غيره لفقد عينه ولامه فقد نبى له الوسط مناب ما فقد القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور والمد واللين مع وصفان للآلف الضعيف لازمان ثم هما في الواو واليائمة عن ضمة أو كسرة نشاءة وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مد الطبيعي وفي المزيد الخلاف واقعا وهو يكون واسطا ومشبعا فنافع يشبيع مدهن للساكن الذي بعدهن كمثل محيايا مسكنا وما جاءك حاد والدواب مدغما أو غمدة لبعدها والثيقل والخلو قلون في المنفاصل نحو بما أنزيل أو ما أقفي لعزم الهمزات حال الوقف والقلف في المدين ما تغير ولي سكون الوقف والمدى أرى وبعد ثبتت وتغيرت فاقصب عن ورش ثبت ما لم تكن همزات ذات الثقل بعد صحيح ساكن المتاصلي فإنه يقصوره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس والضمآن وياه إسرائيل ذات قصر هذا الصحيح عند أهل مصر وآلك التنوين عن المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد وما أتى من بعد غمز الوصل كئفل عدامه في الوصل وفي يواخذ اختلاف وقع وعادن الأولى وآلنا معا والواو واليوم متى سكنتا ما بين فتحة وغمز مدثا له توسطا وفي قل قلف لما في العين من فعلات وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة ومد للسكين في الفواتح ومد عين عند كل راجح وقب نحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا وابدلوه حرف مد محض وناقلوه للسكون رص فنافع سهال أخرى الهمزتين بكلمه فهي بذاك بين بين لكن في المفتوحتين أبدلت عن اهل مصر الفا ومكنت ومد قالوا لما تسهل بالقلف في أوشهدون يفصلا وحيث تلتقي ثلاث تاركه وفي ائمه لنقل الحاركة قصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما طالون في كلمتين كجاء أمرنا وورش سهل أخرى هما وقيل لا بل أبدلا وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إل للمصر وأبدلا يا أنقفي فالكسر من على بغاء وغاء وسهل الأولى لقالونا وما أدى لجمع الساكنين أدغما بحرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف في بالسوء في الصديق وسهل الاخرى إذا من ضمتا وعن قالون عكس ذا أتا وقيل بل ورشنا مدا لدى المكسورتين وهنا ثم إذا اختلا فتاوا فاتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت كاليا وكالواوي ومهما واقعت مفتوحة يا أنوا وواوا ابدلت وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين اهل فالخلف فيها بين أهل العلم مذهب الاقفاش والقراء غا وولد الأذاء ومذهب القليل ثم سيب وإهتسينها كالياء والبعض عليه أصل وأبد الهمزة وصل اللام مدنه عيد غمز الاستفهام وبعده احدث همزة وصل الفعل لعدم اللبس بغمز الوصل فصل والاستفهام انت كمرى فصجر الثانيه منه خابرا واكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل أبدال ورسل كل فاء ساكنت وبعد غمز للجميع أبدلت وحقق الإيوال ما تدريه من ثيق البدال في تؤويه وإن أتت مفتوحة أبدالها وواوا إذا مض ضم جاء قبلها والعين واللاما فلا تبدلهما لنافع إلا لدى بئس بما وأبدل الذئبا وبئر بيسا ورش ورئيا بالدغام عيسا وإنما النزيء ورش أبدله ولي سكون الياء قبل ثقله القول في أحكام نقل الحركه وذكر من قال به وتاركه حركه الهمزيل لوغش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل او لام تعريف وفي كتابية الف ويجري في الدغام ماليه ويبدا اللا ما اذا بها بغير همز وصل فوضى وناقلوا لنا فإن من قولا ردءا وآلنا وعاد اللولا وهامز الووالي قالونا لدى نقليه في الوصل أو في الابتداء لكن بدأه له بالأصل لا من ابتدائه بالنقل والهمز بعدنا نقول لهم حركته حذف تقسيطا تحقق علته القول في الاظهار والادغام وما يليهما من الأحكام وإذ لأحرف الصفير أهراق وليه جاء جدة ليس أكثر وقد لأحرف الصفير تستبي ثم لذال والجيم من وزاد وزاد الضاء والضاد مع وورش الادغام في ماوع، والتأول التأني في حيث تأتي مظهرة عند والجيم والثاء وزاد الضاء أيضا وبالإدغام ورش جاء ويظهران هلوى بل الطائي والضاء والثاء معا والثاء والضاد معجبا وحوف السين والزاي الجهري وحوف النون فصل وما قروب منها أنغموا كقوله سبحانه اذ ظالموا وقد تبين وقال الطائفه واثقلت فلا تكن مخالفه وساكن المثلين ان تقدما وكان غير حوض مد انغما واظهرا نفسفن بل تعزت ارثتمو هواك واذهب معا يغلب وان تعجب يتب يرد ثواب فيهما وان قرب ودال صادمه يمل بك وما يعذب من رووا للمصر ووكب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مين والكثير أدغما وعنه نون نون مع ياسينا أظهر وقلف ورشهم بمونا ذكر الدرام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبين أظهوا التنوين والنون مع عند أقوف الحلق حيث وقع، وأذغمو في لم يروا لكنه أرقوا لذاه جاء يومٌ. وقاله هما لحوف الباء لمن وقالوا بعد بالإخفاء وتظهر النون لواو أويا في نحو قنوان ونحو الدنيا خيفة ان يشبيها في الضغام ما أصله التضيف لالتزامه القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال أما لورس من ذوات الياء ذراء في الأفعال والأسماء نحو راى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى والكلف عنه في أراكهم وما لا رأى فيه كل من يتبى وفي الذي رسيم بالياء عدا حتى زكى منكم الى على لدى الا رؤوس الايدون غائ وحرف ذكراها لاجل الرائي واقرا ذوات الواو بالاضجاع لدى رؤوس الايل الاتباع والالفات اللاء قبل الراء محفوظة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار والجار لكن فيه خلف جار والكافرين مع كافرين بياء والخلف بجبارين وراوها ثم هطاها وَبَعْضُهُمْ وبعضهم حماعها يفتحا ما له بيئتين من الإيمالة فبين بينا وقد روى الأزراق عنه فيها بها طه وذاك أرضا وقرأ جميع الباب بالفتحي سواءهار لقالون فمحظها رواك وقد حكى قوم من الرواد تقليلها عنه والتورات فصل ولا يمنع وقف الرائ إمالة الأليف في الأسماء حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون والقلف في وصل كذكر الدار ورققت في المذهب المختار فإن يكو الساكين تنوينا وفي ما كان موصوبا فبالفتح في في نحو ارض ظهيره وجاء المال كالكل له اداء القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات رقاق ورس فتح كل رائي أو بها بعد سكون الياء نحو قبيرا وبصيرا والبصير ومستطيراً وبشيرا البشير والسير والطير وفي حيران كل حمل على إن وبعد كسر اللازم كان غرهم ومنذر وساحر وبازر إلا إذا سكنت استعلاء بينهما إلا سجون الخائف فإن غا قد فخمت كمصرا وإصرهم وفقرة ووقرا وفخمت في نعجم الجواهر و التكهر بفتح أو بضب وقبل مستعل وإن حال ألف وباب سترا فتح كل يور ورقق الاولى له من بي شرر ولا ترققها لدى أولى الضرر إذ غلب الموجيب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعلم وكلهم رقاق إنسان من بعد كسر اللازم واتصلت إلا إذا لقيها مستعلي والخلف في فرق لفرق سهلي وقبل كسرة ويا إن سخما في المرء ثم قرية ومريما إذ لا عزبار لذ السبب هنا وإن حكي عن بعض العرض وإن تبير في بشاري لأنه وقاع في مكوري والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المرض والوقف بالروم كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد لل. O القول في التغليغ للامات إذا فتحنا بعد موجبات غلى غروف فتحة اللامي لقاء وضاء والصاد مملي إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مسكنات والخلف في طلا وفي فصال وفي واتلياء إن أمال وفي الذي عند الوقف فظلظا وترك سبيل القلف وفي رؤوس الآي خذ بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق وفخمت في الله والله مهل الكل بعد فتحة أو ضمة القول في الوقوف بالإشمام والروم والمغشوم في الإمام إذ بالسكون فهو أصل الوقف دون اشاره لشكل الحرف وإن تشأ وقفت للامام مبينا بالروم والإشمام فالروم إضعاتك صوت الحركه من غير أن ي رأس صوتك يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفات والقفائل وصيفة الإشمام إطباق الشفا بعد السكون والضريح لا يرى من غير صوت عنده مسلو يكون في المضون والمرفوع وقف بالإسكانيب بلا معارض في غاء تأنيف وشكل عارض والخلف فيها الضمي بعدما ضمات أو كسرات فصل وكل التابع متى تقف سنان ما أثبيت رسما أو وما م من الغآة تاء أبدلا وما من الموصول لفظا فوصلا واسلك سبيل ما رواه الناس منه وان ضعفه القياس القول في الياءات للإضافة فخذ وثقه وخذ خلافه سكان قالوا من الياءات تسعا أتت في الخط ثابتات وليؤمنوا بي تؤمنوا لإخوتي ولي فيها من معي في الهلتي ويا اوزعني معا وفي إلى ربي بخص خلات خلاف كفلا ويا نحيا وورش اصفاف في هذه الفتحة ولسكن روا. القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة لنافع زوائد في الوصل منهن زائد ولا مفعلي أولهن ومن اتباعني وقل ويأتي لا لئن أخفضتني والمهتد الإسراء والكهف وأن يهديني بها ونبغي يؤتيا تعلما من تتابع آتاني في النمل ذات الفتح للإسكان وآت من الدنان والجوارف ثم إلى الدع المنادي اضف وأحرف ثلاثة في الفجر اكرمني من ويسري وزاد قالون له تارني والتابعون أهدكم في المؤمنين وورشون الدعيم عن دعاني وتسألني ما فخذ بياني ثم دعاء ربنا وعيده واثنين في قاف بلا مزيد وأوبع النكير ثم البادي تردين والسلاق والتنادي وأبع إن يكذبون قال ينقذون وترجمون بعده فاعتازنون ومع نذيرك الجواب سِتَّةٍ قَدْ قد أشرقت في القامري والوادي في الفجري وفي التنادي مع التلاق خلف وإيسابان فغابه فإن وصلت ما حدثنا لكنه وقف في اتاني قالون بالإثبات والإسكان القول في توشيح حروف مفردة وفيت ما قدمت فيه من عده قرأ وه وهي بالاسكان قالون حيث جاء في القران ومثل ذاك فهو فهي له ولهي ايضا مثله ثم هو وفي بيوت والبيوت الباء قرأه بالكسر عيث جاء واختالس العين لدان عمى وفي النساء لا تعطوا ثمى وها يغدي ثم قا قصمون الاصل أصل مختليس في الكل السكون وانا إلا مده بخلفي وكلهم يمده في الوقف وسكن الراء التي في, التوبة في وله عز وجل ولي أغف همزه واللائي معالي إلا في مكان اليائي ثم ليقطع وليقبو ساكنا ولياتمتعوا وأو آباؤنا واتفق بعدو عن الإمام بسين سيئة سيئة بالإشمام ونون تأمنا وبالإخفاء له يقول الأداء وآ وها أنتم سهلا عنه وبعضه لوش أبدلا والهاء يحتمل كونها فيه من همز الاستفهام أو للتنبيه وإيا له من همز الاستفهام أولا وها هنا انتهى كلامي فالحمد لله على ما أنعما علي من إكماله وألهما ثم صلاة الله كل حين على النبي المصطفى المكين تم كتاب الدور للوامع في أصل مطر الإمام نافع نظامه مبتغيا للأجر علي المعروف بابن برج سنة سبع بعد تسعين مضت من بعد ست قد انقضت